يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون يبايّنك على ألا يشركنا بالله شيئاً على ألا يشركنا بالله شيئاً ولا يسرقنا ولا يزمن ولا يقتلنا أولاده ولا يقتلن أولادهن ولا يأثين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله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 أداغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين